اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوم إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع وندرك من يفجرك اللهم إياك نعقل ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهلنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك اللهم لنا فيما عقيه وخنا صرف عنا برحمة شرمنا قريب آمين. اللهم يا واصلا قطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا افتح لنا رمضان برحماتك ورقوانك والعتق من نيرانك اللهم افتح لنا رمضان برحماتك ورقوانك والعتق من نيرانك اجعلنا شيء من المقبول. انقوم ان حجه لا ما حجه هذين وجعل الشيا مشاهداً لنا لا شاهداً علينا آمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في السلم والعلانية آمين. وكلمة الحق في الرضم والرضا والقصد في الفقر والغنى ومرد العيش بعد الموت والشوق إلى نقاط أولئك من غير قراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الله وهم أصلح ذنى الأحوال وأن JUST wideo ونجنا برحمتك من جميع الأهوات ونجنا برحمتك من جميع الأهوات وأمنا يا ربنا يوما각 فزعر الزلزال وأمنا يا ربنا يوما각 وزما Видنا وحشرنا مع نبيك وحبيبك يا كبير يا متعالي الله لا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت الله أجعلنا في ليلتنا هذه ممن نضرت إليهم فرحلتهم أمام اللهم اجعلنا في أول ليلة من ليالي رمضان ممن نظرت إليه فوخمتهم اللهم اجعلنا ممن سمعت دعاءهم فأجبتهم اللهم اجعلنا ممن من نظرت إلينا في رحمتنا فرحمتنا اللهم استح لنا أبواب التوبة والإناب اللهم استح لنا أبواب التوبة والإناب واستح لدعاءنا أبواب الجنة والإجابة يا مؤنس كل غني يا آدي كل شريف يا صاحب كل وحيد يا من جاء كل خائف يا من جاء كل خائف يا من جاء كل, جأ كل خائف يا كاشف كل قوبة يا عالم كل نجوة يا حاضر كل ملب يا حي يا قيوت يا شاهداً غير ضائب يا ظالباً غير مغلوب كالكسنى وشفاتك العلا أن تعتق فيه رمضان من النيرى لرقابنا ورقاب آبائنا وأمآتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا اللهم أعدق رقاب أسواتنا وذخياتنا ورقاب مسلمين والسلام ورهم منصر دينك وأعز المسلمين والمسلمات اللهم وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين اللهم وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وانفع راية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل الدائرة على أعداء الدين واجف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين واجف من ضالى ومرضى المسلمين اللهم من مات ولم يدرك رمضان فأنزل من أنوار رمضان على قبوله اللهم من مات منا ولم يدرك رمضان فأنزل من أنوار رمضان على قبوله وغفر لهم ورحمهم وعافي وارف نكرم نزله ووسع مدخله محمد إذا صدنا إلى ما صاروا إليه اللهم واجعل بذلنا أمنا أمانا سخاء رخاء رضدا وسائر بلاد المسلمين واجعل اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه